بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذتورا إنا طلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نَذَلَّ سَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنَّهُ كَفُورٌ إِنَّا أَخْتَبْنَا بِالْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَيَّ مَيّ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَسْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَطَّوُفُونَ يَوْمًا شره مستطيرا ويطعمون الطعام على قبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا مريد منكم جزا لَقَافُوا مِن رَّبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَعَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ شَرَّالْبَالِكِ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُورًا وَجَزَاءً بِمَا صَبَرُوا جَنَّتٌ وَحَرِيرٌ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهِرًا وَدَامِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ حُقُوقُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ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 مما سلسبيلا ويطوف عليهم البان مخلدون اذا رايتهم قصبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم ما رايت نعما و ملكا كبيرا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَقُتْنُ أَثَاوٍ وَقُتْنٌ أَثَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّهَا فَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكان سعيكم مشكورا إنا نقل نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا. وَذْكُورِ اسمنَ رَّكَ بُكرتَ وَأَْصلَ وَمنِنَ اللي فَشددُ دِلَْ وَتَِّحب لَلَم فَويلَك إه أُول إقّون اللاجِلََ وَيدَونَ وَر أَم يومًا ثقيلا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 وَمَا كَسَاءُهُمْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ